لآن ل آ ا ق ر موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ر و س س ف في ف ن فخذ أ ح د ن ا م ك ا ن ه إ ن للعلوم ا ل م ح س ل ا ي ه م ما فرقتم في ي و س ف ف ل ن أ ب ر ح ا ل أ ر ض حتى, حتى ي أ ذ ن ل ي أ ل ي أ و ي ح ك م ا ل ا س ل ا ك م ي ن يرجع t e a n e y o ق ا ل و ا يا أيها العزيز م س ن ا و ع ه ا ا ل ط و ج ن ا ب ب ط ا مزجاة ع ة ف ف أ ل ن ا ا ل ك ي ل وتصدق ع ل ي ن ا إن ا ل ل ه يجزي ا ل م ت ص د ق ي ن ق ا ل ه m n e Oh my- وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد, من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي 「今日も」<音楽>